وَفيِي الأرضتِ قَ مُتَجَراتُ وَجََّاتُم مِنْ أَعنَّابِ وَزَرْ وَنَخِييل وَك الأرضتِ قَ وَتجاتُ وَجَاتُ مِنْ أَناد وَزَ وَنَخيل وَزَر ذِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكل فضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم